وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا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 وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يذوقون فِيهَا بردا وَلَا شرابا إِلَّا حميما وغساقا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 من للمتقين مفاز حدايق وأعناق وكواعب أتراب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب ربك أعطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا ما كم قريبا يوم يعود المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى